Allahumma kalau tidak aku beriman, kalau tidak aku berdakwah, kalau tidak aku berdoa, dan Allah menghendaki tidak ada yang beriman, dan Allah menghendaki tidak ada yang berdakwah, dan Allah menghendaki tidak ada yang berdoa. Ya Allah, yang menghendaki tidak فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا الله يَا لَيْتَهَا كَانَتِ تُرَابًا وَمَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ كَلَّا ۖ بَلْ تُكَذِّبُونَ الْآخِرَةَ وَتَوَلَّيْتُمْ عَنِ ورين فإن الله ورسولنا نصحة لفنة ضوء عظيما ألا بعد إن أحضر أليم بإتباع الله وطيب المدينة في محمد وشهر الضوء ستاةها وكجع الثفة فتاة وكل رفاة ضلال وكل ضلالة في محمد أخرج المكرسين الذي يجعله بالحمد والعنصاري رضي الله عنه القادم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عبيت سبنا الزموح إلى الله ورجو يأتيه إلى سباة وكان رسول طارق. الله صلى الله عليه وسلم من صالح أهل البحر وأمر عليهم العلاءة الحضرين فقدم أسلوبين الله من النحطين في سياسها فسمعوا أنصار بجنونه فوافوا ما رسول الله عليه وسلم صلاه الفجر فلما why are you من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب البحران، العلامة الحضرين رضي الله عنه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين. وطور الثانية الثانية. وطورة الجزية على المحرين. الجزية فان ينصره الكتاب اليهوديه الإسلام مقابل وجوده وايمانه في تلك الدوره طاغيه والنبي لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يصدقون كلام حكما الله ورسوله ولا يبيتون ولا يبيتون دين الحق من الذين يترسل حتى يُعْضُ الجزية عن جذب ومصابع كل من كفر فيناه كان ذليلا لكفره ومن كان مخلصاً مسلماً لله كان عزيزا كما قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وعما ترهب بالخياسة وجنبه خياس كين فلحنا منه في قليل توجهين. أم علمه؟ قال الله طار رسوله طار الصحاب هذا هو العلم. او طيامه بمطالق الناس. الدينية والدنيوية. فالحاكم اوزب الله عليه ان يقيم حسط الله. مطالق اوائية ان يقيم حسط الله. وان يقيم حسط الله. وان يقيم بطرع الله. وان يقيم العزل بين أزمن وجه أن يسدرك الله في قبل يومك، ورناك لما كبر المال قال النبي صلى الله عليه وسلم كما فتح الحين أنا أولا لكل مؤمن وممنة لن تترك شيئا فعليه. وَمَنْ رَضَكَ ضَيَاعٍ أَوْ شَدَعٍ فَنِي مُرَضَكَ لَمَا وَنْفَعَ اللَّهُ عَدَتَ مِنْ صُبَ اللَّهُ عَلَىٰ مؤيد ومؤيد لا عليك كما لك What do you think? So I couldn't から上がって<いただ> 5 يصيب كفرها. ولذلك كل ما يقود في بعض الغلاف. انقسم الناس الآن الى خلقين. خريط مع هذا وخريط مع هذا. ثم بدأوا يستعيد من الغلاف. وقد سمعتم او سمع كثير منكم ما حصل في بعض القرى. طلبة الفعشة. لماذا? لأن هذا من الجهل واستردت شعر الكريم أقرأ ربطن فقد قلت وأعطون لو وليمع إبريل من الجهد إذا كان مسلم للرغاة نسمع نطل لا يظننا غير مرد بيت لذلك طاهب والواجب على الجميع. الدولة البدلية تسمعون بها. ولما ان اعلم بعض الناس انه قد نجح فش من شاوش في انجاحهم لان دولة البدلية الطائمة على الديمقراطية. الديمقراطية ما هي? الديمقراطية حكم الشامل